ولما رجعوا تبين لهم أن الأمر الذي سمعوه عن أهل مكة من إسلامهم لم يكن صحيحا فرجعوا أو رجع بعضهم وهاجر مرة ثانية ودخل بعضهم في جوار بعض أهل مكة ثم عرفنا بعد ذلك أن كريشا انتقلت من مستوى المناقشات والمفاوضات إلى مستوى الحصار والحبس فكتبت صحيفة بينها تتعاهد فيها على حصار بني عبد المطلب وبني هاشب من أبناء عبد مناف ولم تحاصر بني نوفل وبني عبد شمس خرج من أبناء عبد المطلب أبو لهب فكان مع الكريشن ضد قومه وضيق عليهم ومنعوهم الطعام والشراب ومنعوهم البيع والشراء والزواج وحبسوهم في شعب أبي طالب في شعب أبي طالب الشعب هو المكان بين الجبال فكان معروفا بشعب أبي طالب هذا المكان كان فيه هؤلاء القوم. ولما ازداد الأمر ضيقا بالمسلمين هاجر المسلمون مرة ثانية إلى الحبشة ولكن العدد في المرة الثانية كان أكبر من العدد في المرة الأولى يقول المصنف رحمه الله وبعد دخول رسول صلى الله عليه وسلم وقومه الشأن أمر جميع المسلمين أن يهاجروا للحبشة أمر النبي المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة حتى يساعد بعضهم بعضا على الاغتراب هم يعيشون في غلبة يعيشون في بلد في بلد ليست بلدهم مع لغة وقوم ليسوا على لغتهم وليسوا من أقوامهم فهاجر معظم المسلمين وكانوا نحوا من ثلاثة وثمانين رجلا وثمان عشرة امراه ثلاثة وثمانون من الرجال وثمان عشرة مرات وكان من الرجال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وزوجه أسماء بنت عميس والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وعبيد الله بن جحش وامرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان، وتوجه لهم الذين أسلموا من جهة اليمن، وهم الأشعريون أبو موسى وبنو عمه من جهة اليمن أسلم بعض القوم، ولم يكونوا متاهزين، لم يكونوا مظلومين كما كان آل مكة، ولكنهم هاجروا أيضاً، وهم أبو موسى الأشعري وقومه ممن أسلم. لما رأت كريش ذلك وأن الأمر قد ازداد وأن العدد قد كثر رأت أن هذا لا يصح وأن هذا سيجعل المسلمين قوة تجتمع خارج البلاد شيئا فشيئا ويزداد أمرها شيئا فشيئا فارسلت في إثرهم في إثرهم يعني خلفهم تبعهم أرسلت خلفهم أرسلت خلفهم عمر بن العاص وأمارة ابن الوليد وفي لواية عبد الله بن ربيع مع عمرو بن العاص أرسلت رجلين عمرو بن العاص وهنا كتب عمارة ابن الوليد وفي معظم الكتب يكتب عبد الله يكتب بدلا من عمارة ابن الوليد قلنا عمرو بن العاص ارسلت قريش عبد الله بن ربيعه وعمر بن العاص وهو هنا كتب كما قلنا عماره بن الوليد بدلا من عبد الله بن ربيعه ارسلتهما بهدايا الى النجاشي ليسلم المسلمين أرسلت هذين الرجلين عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مشركا في ذلك الوقت وكانت له تجارات إلى بلاد الحبشة أحيانا وله علاقات بملكها فأرسلته وأرسلت معه هدايا مما يحبها أهل الحبشة من بلاد العرب مكة كانت مشهورة بالمسك بالعطول وكانت مشهورة بالجلود بالجلد كانت معروفة بهذا فأرسلت الهدايا معهما لكي يسلم المسلمين فرجع شر رجعة ولم ينال من النجاشي إلا إهانة لما خاطبوه به من إخطار ذمته في قوم لا دوبي طيب هو اختصر الكلام جدا ذهب ذهب الرجلان إلى النجاشي وقدم هداياهما إلى البطارقة الذين هم حول النجاشي من رجال الدولة الكبار النصارى في الدولة فقدموا الهدايا لكل بطريق هديتهم ثم تكلم معهم في أمر هؤلاء المسلمين وأن هؤلاء المسلمين هم بعض الشباب صغار العقول قد آذوا قومهم وسبوهم وقد هربوا منهم وإن قومهم أعلم بهم واكثر خبرة بما قالوهم وهم يريدونهم فهم أهلهم هم أعمامهم وأخوالهم واباؤهم يريدونهم فقال أن الأساقفة والبطاركة لهما نعم هذا كلام مقبول ثم دخل على النجاشي دخلا على النجاشي فقال له نفس الكلام بعد أن قدم له الهدايا فنظر النجاشي إلى بطاركته فقال البطاركة وقد اخذوا الهدايا من قبل نعم أيها الملك هذا كلام صحيح هؤلاء يعودون إلى قومهم هذا أولى بهم فقال النجاشي لا لا أوافق على هذا طيب فإنني لابد أن أسألهم عن يعني أنا سمعت من جهة المشركين من جهة أهل مكة أريد أن أسمع منهم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أرسل عقوا النجاشي إليهم يريد أن يكلمهم فيما سمع من عمرو بن العاص فلما وصل الخبر إليهم قالوا ماذا نقول؟ ثم اتفقوا على أن يقولوا الحق وقدموا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يتكلم عنهم فقال جعفر أيها الملك كنا أهل جاهلية نحن كنا في الجاهليه طيب نسيء الجوار ونكذب الحديث ويأكل القوي منا الضعيف نأتي الفواحش، نقطع الرحم وذكر له كثيرا من الأشياء السيئة التي كانوا يفعلونها في الجاهليه ثم قال حتى أرسل الله إلينا نبيا منا ليس نبيا اجنبيا عنا بل هو منا نعرف اخلاقه ونعرف نسبه وحسبه ونعرف صدقه وعفافه فامرنا بصله الرحم وامرنا بالصدق في الحديث وامرنا بكذا وكذا من اعمال الخير فقال النجاشي نعم ما يدعو اليه هذا كلام طيب فما ثم قال فاتبعناه فآذانا قومنا في ديننا لأننا اتبعناه فطرقنا لهم البلاد وجئنا إليك نطلب جوارك ونطلب الأمن في بلادك فقابل النجاشي منهم ذلك وقال لعمر بن العاص ولعبد الله الربيع لا أسلمهم لكما ثم أرسلهما فقال عمرو لعبد الله لا أعودن عليه غدا بما يستأصل خضراء أنا سأعود مرة ثانية وسأكلمه بما يقطع المسلمين من أصلهم فإن فقال له عبد الله بن ربيع وكان أكثر تقوى يعني أكثر لينا من عمر قال يا عمر اتق الله فإنهم لهم رحم وإن كانوا قد خالفونا هم أهلنا أنت تريد لملك الحبشة أن يقتلهم أو أن يعذبهم وهم أهلنا فقال عمر لا بد من ذلك ثم عاد إليه عمر في يوم التالي وقال يا أيها الملك إنهم يقولون في, في عيسى بن مريم قولا عظيما فإنه ماذا يقولون قال إنهم يقولون إنه عبد فأرسل النجاشي إليهم يسألهم عن هذا فقالوا ماذا نقول له قال بعضهم لبعض ماذا نقول له قالوا نقول الحق ونقول ما جاء به نبينا فلما دخلوا عليه طيب سألهم ما تقولون في عيسى بن مريم فقرأ عليه جعفر رأي الله عنه بداية صورة مريم فهمنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا الآيات حتى ذكر قصة, من قصة عيسى عليه السلام وكيف ولده فهمنا فقال فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته وبكى أصاقفته فإن ثم قال إن هذا هذا الذي تقوله والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة هذا الذي تقوله وكلام عيسى كلاهما من نور من مصباح واحد لهما أصل واحد فإن ثم قال للنجاش ثم قال لعبد الله ابن ربيعه ولعمرو بن العاص رد قال للناس ردوا عليهما هداياهما لا يزيد منهم الهدايا فإن الله سبحانه لم يقبل مني رشوة حين رد علي ملكي لكي أقبل الرشوة اليوم فيه الرشوة هي النقود التي تدفع لتمليل شيء غير صحيح أو غير جائز فإن إن الله لم يأخذ مني رشوة حين رد علي ملكي هذا النجاشي كان أبوه ملكا أبو النجاشي كان ملكا فإنه ثم فكر أخوه أخو الملك وابنه فكر في ماذا في سرقة الملك منه فقتلاه قتله هذا الملك وطرد النجاشي الصغير طرده من المملكة وأخذ الملك فمرت الأيام حتى مات هذا الأخ وجاء الابن من بعده فلم يستطع أن يصلح البلاد وازداد الحال سوءا فخرج الناس عليه فخلعوه ثم فكروا ماذا يفعلون من يكون ملكا عليهم فبحثوا عن أصحمه عن النجاشي هذا الصغير الذي كان ابن الملك فبحثوا عنه وجدوه يرعى الأغنام في مكان فطلبوه يعودوا إلى الملك فرجع وصار ملكا عليهم فقال إن الله ما أخذ مني رشوة حين رد علي ملكي أنا طردت من الملك ثم رضدت إليه بقضاء الله ليس بجهد مني فكيف اليوم اقبل جشوة من من قوم لكي أخون العهد واخون الأمانة فردهما شر طردهما مقبوحين وقال لا أخفر ذمة قوم لا أخفر مع قوم لجئوا إلي واستجاروا بي خفر الزمة مثل نقض العهد هؤلاء جاءوا إلي وطلبوني وأعطيتهم امنا لكي يكون في بلدي فلا انقض الأمن معهم ورد عنهما رد عنه عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعه هذا حال المسلمين في الحبشة. أما بنو هاشم وبنو المطلب فمكثوا في الشعب قريبا من ثلاث سنوات ظلوا في هذا الشعب بين الجبال لا يستطيعون الخروج لا يستطيعون البيع والشراء يأكلون أوراق الشجر يأكلون أي شيء مما يجدونه في شدة في شدة الجهد والبلاء لا يصلهم شيء من الطعام إلا خفية لا يصل إليهم شيء من الطعام إلا شيء قليلا وكان يحدث محتكرا من بعض كرماء العرب من بعض الأغنية من بعض الذين في قلوبهم شيء من التقوى أو من الرحمة كان يحمل الطعام على الجمل في الليل ويذهب فيقوده إلى شعب أبي طالب ويتركه فيجدون الجمل اتيا لا يدلون من أرسله. إن وهذا كان يحدث أحيانا يخفف به عن بني عبد المطلب وبني هاشم في هذا الشعب. أُنَّا نَقْضُ العهد هؤلاء جاءوا في ذمته جاءوا في عهده وفي جواره فهو لا يريد ان ينقض عهده لهم لاذو لا لاذوا لجاؤه لاذ يلوذ بمعنى لجا يلجأ هذا والله ما عيسى هذا نعم هذا لم يكتب عندي في نسختي ولكن هذا في القصه الكامله لأن النجاشية بينما كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يتكلم أن أخذ النجاشي عودا من الأرض عود قطعة من الخشب قطعة من الشجر أمسك عودا من الأرض وقال والله ما جاوز عيسى يعني لم يبتعد عيسى وما قلت أنتم تقولون هو عبد الله ورسوله والله لم يبتعد مثل هذا العود يعني ليس بعيدا مما قلت بل هو قريب جدا لم يبتعد شيئا ولو مثل هذا العودة الصغير والمعنى إن عيسى كما تقولون بالضبط <تصفيق> نعم هذا في دينهم وأسلم النجاشي رضي الله عنه هذا أسلم وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بإسلامه والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أم حبيبة بنت أبي سفيان هذه وكانت زوجة لمن لعبيد الله بن جحش فلما مات زوجها لما مات زوجها ارسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فزوج النجاشي أمة حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفع النجاشي مهرها من عندي ولما مات النجاشي صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب ولم يقابل النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة ولهذا لم يعده الأهل التاريخ من الصحابة هو أرسل إلى النبي والنبي أرسل إليه رواه ولكن لم يقابله فهو محسوب معدود من التابعين لأنه قابل الصحابة ولكن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله عند ذلك بعد ملول ثلاث سنوات بدأ بعض العقلاء من اهل مكة يفكرون عن هؤلاء الذين يموتون يوميا في شعب أبي طالب بلا طعام ولا شراب مضيق عليهم في حياتهم قام خمسة من أشراف قريش قام خمسة رجال من سادة قريش يطالبون بنقض هذه الصحيفة الظالمة هؤلاء قاموا ينادون بنقض هذه الصحيفة بقطعها وأننا لا نوافق على هذه الصحيفة التي كتبت قبل ثلاث سنوات فيها ظلم لأهلنا من بني هاشم وبني عبد المطالب وهم هشام بن عمرو بن الحارث العاملي وهذا هشام هو الذي بدأ يعني هشام هو الذي فكر في هذا الأمر وقال لا بد من نقض الصحيفه وهو أعظمهم في ذلك بلاء يعني هو أثقلهم عملا في هذا في هذا الأمر وزهيل بن أمية ابن أبي أمية المخزومي ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم عاتكه ابن عمته عاتكه والمطعم ابن عدي النوفلي وابو البختري ابن هشام الاسدي وزمعة ابن الاسود الاسدي طيب هشام بن عمرو ابن الحارث العاملي فكر في هذا الامر وذهب الى بعض اصدقائه وقال حتى متى نعيش مطمئنين سعداء نأكل الطعام ونشرب الشراب واهلنا من بني هاشم يموتون جوعا في شعب ابي طالب فقال نعم هذا أمر كلام جيد ولكن من معنا على هذا قال أنا وانت. قال لو كان معنا ثالث لكان الأمر أفضل فبحثا عن ثالث وتكلم معه في الأمر فقبل وقالوا لو جئنا برابع لكان أفضل ثم لو جئنا بخامس كان أفضل فبدأ عددهم يزداد حتى صاروا خمسة يفكرون بهذه الطريقة يقولون لا بد من نقض الصحيفة ولكن ماذا يفعل خمسة أمام باقي أهل مكة أمام أبجاهل وأبلاه وغيرهم من ساد في مكة ماذا يفعل هؤلاء الخمسة؟ فكان لا بد من خطة لا بد من نظام لا بد من أسلوب فهمنا؟ فاتفقوا على نقض الصحيفة وذهبوا في الصباح عند الكعبة. وجلسوا في مجالس القوم جلسوا مع الناس فقام واحد منهم ليس جميعا لم يجلسوا مجتمعين، واحد هنا واحد هنا تفرقوا وجلسوا بين الناس فقام واحد منهم هشام بن عمر مثلا وقال هذا القول قال حتى متى نعيش هذه الحياة السعيدة وأهلنا وإخواننا يموتون يوميا في شعب بني في شعب أبي طالب والله إن هذه الصحيفة ظالمة وإننا لا بد أن ننقض هذه الصحيفه فقام واحد آخر من الخمسة من الجهة الأخرى وقال نعم هذا كلام صحيح أنا أوثك معه. فقام الثالث وقال نعم ما قلتما هي صحيفة ظالمة لا بد أن تنقض. فقام أبو جهل يقول لا تنقض. فقام الرابع قال بل والله تنقض هم على الحق. ثم قال الخامس قال أنا معكم. فما؟ فبدأ الأمل يزداد وبدأ الناس يتكلمون ويقولون تنكر وفريق يقول لا تنكر حتى فهم أبو جهل فهم وقال هذا الأمر ليس ليس في وقته هذا الأمر هذا أمر تجور فيه بليل هذا الأمر لم ينتج الآن هذا حدث اتفاق من قبل ولكن ازداد الكلام على هذا فنقضت الصحف وزاد من زاد من قوة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمه أبا طالب في ذلك الوقت قال يا عم إن الله أخبرني أن الأرضة الأرضة حشرة صغيرة من حشرات الأرض إن الأرضة قد أكلت كل ما في هذه الصحيفة من ظلم هذه الحشرة الصغيرة قد أكلت الورق الذي كتب فيه هذه الصحيفة ولم يبق فيها إلا ذكر الله فهمنا؟ وفي بعض الجويات بالعكس أنها كتبت كل ما فيه ذكر لله أكلته ولم يبق فيها إلا الظلم والجور فذهب أبو طالب إلى سادة مكة وقال لهم إن ابن أخي يخبرني أن الله قد أرسل الأرض على الصحيفة التي هي في بطن الكعبة منفوفة مغرق عليها وإنها قد أكلتها ولم يبق فيها إلا ما فيه ذكر لله فإن كان ابن أخي صادقا فلتشق هذه الصحيفة الظالمة وإن كان كاذبا فهو معكم ففعلوا ما شئتم ففتحوا الكعبة وأخرجوا الصحيفة وفتحوها فإذا القول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالأرض قد أكلت ما في هذه الصحيفة من ظلم فشقت الصحيفة قطعت الصحيفة وعاد الامر وعاد الأمر على ما كان عليه ونقض هذا العهد الذي كانت كريشه قد تعاهدت عليه يقول وهؤلاء عفوا هؤلاء الخمسة كانوا مشركين بل وكانوا في غزوة بدر بعد ذلك ضد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينس لم ينس لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل وهم مشركون حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في بدر بأسمائهم وقال من راى أبو البختري فلا يقتلهم من رأى فلانا فلا يقتله. هؤلاء ساعدونا في وقت الشدة فعثر على بعضهم وكان قد قتل فعلا فحزن النبي على ذلك هؤلاء قوم فيهم خير وإسلامهم كان قريبا ولكن قدر الله تعالى أن لا يموتوا عليه. اتفق هؤلاء الخمسة على ذلك ليلا فلما أصبحوا غدا زهيل ذهب زهيل وعليه حلة عليه حلة عليه ثوب جميل فطاف بالبيت طاف بالبيت ثم أقبل على الناس بعد طوافه طاف بالكعبة ثم نظر إلى الناس فقال يا أهل مكة أنا أكل الطعام. ونلبس الثيابة وبن هاشم والمطالب هلك لا يبيعون ولا يبتعون هل نأكل الطعام ونلبس الثياب وهم يهلكون هلك يعني يموتون لا يبيعون ولا يبتعون لا يبيعون شيئا ولا يشترون شيئا والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة أنا لا أقعد حتى ننقض هذه الصحيفة ما معنى لا اقعد لا اقعد لن اجلس انا سابقى قائما اتكلم حتى انهي هذه الصحيفه نعم فقال له ابو جهل كذبت فقال زمعة لابو جهل زمعه هو الثاني من هؤلاء الخمسه قال انت والله اكذب بل انت الكاذب يا ابو جهل ما رضينا كتابتها حين كتبت نحن اصلا ما كنا موافقين على كتابتها منذ ثلاث سنوات فقال أبو البختري صدق زمعة نعم هو صحيح أنا ما كنت موافقا على كتابتها من الأصل وقال المطعم صدقت ما وكذب من قال غير ذلك أنتم ما على الحق ومن قال غير ذلك فهو الكاذب وصدق على ما قيل هشام بن عمرين أيضا فيما؟ قال هشام بن عمر كلامهم صحيح وأنا أيضا موافق فقام إليها المطعم بن عدي فشقها قام المطعم بن عدي فقفعها وكانت وهذا أصلا كان على الجهة الأخرى كانت الأرض وكنا الأرضة من الحشرات التي تأكل الورق والخشب ومثل هذا كانت الأرضة قد أكلتها فلم يبق فيها إلا ما فيه اسم الله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل عمه أبا طالب بذلك قبل أن يفعل ما ذكر فخرج القوم بعد ذلك إلى مساكنهم بعد هذه الشدة فبدأ الناس من بني عبد المطالب وبني هاشم يعودون إلى بيوتهم ومساكنهم فيما وسنعرف أنه بعد هذه الشدة مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان كبير السن ومع ثلاث سنوات من الحبس وكلة الطعام مات عمه ثم ماتت أيضا خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أيضا كبيرة السن في الخامسة والستين تقريبا فيما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعوله خمسة وعشرون وهي في الأشبعين ثم بعث إليه نبيا صار نبيا وعمره أربعون يعني بعد خمس عشرة سنة فهي في الخامسة والخمسين بقي النبي الثلاث عشرة سنة في مكة يدعو إلى الله طيب الحرق في شعب أبي طالب كان في السنة العشرة تقريبا فهي بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعت عشر سنوات فكانت في عمر الخامسة والسكينة تقريبا رضي الله عنها وفود نجران. نجران هذه هذا مكان قريب من اليمن. إلى جهة الجنوب من مكة هو قريب من اليمن. وقد وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من الشعب وفد من نصارى نجران. وفد بمعنى جاء جماعة. جاءت جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران. من نصارى هذا المكان. بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم من مهاجر الحبشة من المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة وصلت أخبار أنه بعث نبي في مكة فسارعوا بالقدوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم نصارى ويعلمون أن هذا الزمان هو زمان نبي قد اقترب هذا موجود في كتبهم فذهبوا أسرعوا بالقدوم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يروا صفاته مع ما ذكر منها في كتبهم ينظرون إلى صفات النبي وينظرون إلى ما ذكر عن النبي في كتبهم هل هذه الصفات هي الموجودة عندنا وكانوا عشرين رجلا أو قريبا من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القران فآمنوا كلهم فقال لهم أبو جهل ما رأينا ركبا أحمق منكم هؤلاء العشرون أسلموا فقال أبو جهل ما رأيت قوما أكثر منكم حمقا الحمق هو قله العقل أنتم جماعة حمقى أنتم مجانين لماذا؟ قال أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل فصبأتم قومكم يرسلونكم لتأتوهم بالأخبار فالتددتم عن دينكم واتبعتم هذا الرجل فقال نصارى نجران يعني ما يدريك عنه أنت لست صاحب كتاب ولا تتبع نبيا ولا تعرف شيئا فقال له النصارى سلام عليك يعني لن نناقشك لن نتكلم كما جاء في آية عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما طيب قالوا سلام عليك لا نجاهلكم لا أنا لا نناقش معك كيف يسلم على المشرك يعني سلام سلام يعني ليس السلام عليكم بمعنى تحية سلام عليك هذا في الآية وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني قالوا كورا طيبا لا يردون الجهل بالجهل لا يردون السب بالسبب فيقولون شكرا جزاكم الله خيرا بارك الله هذا لا أكلمك فقالوا سلام عليكم لا نجاهلكم يعني لا لا المجاهلة هي المناقشة والمشادة في الكلام لكم ما أنتم عليه ولنا نحن ما اخترناه فأنزل الله سبحانه في ذلك الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين آتاهم الله تعالى الكتاب من قبل هم يؤمنون به وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به انه الحق من عند ربنا انا كنا من قبله مسلمين عندما قلئ عليهم القرآن قالوا هذا هو الحق من عند الله ونحن كنا مسلمين من قبل بدين عيسى عليه السلام كنا موحدين نعبد الله على دين عيسى فلما جاءنا القرآن أسلمنا إسلاما جديدا مع إسلامنا الأول يعني ازددنا توحيدا إن كنا من قبله مسلمين كنا مؤمنين بالله من قبل أولئك يقول الله تعالى فيهم أولئك يؤتون أجرهم مرتين هؤلاء يأخذون الأجر مرتين لما جاءهم عيسى عليه السلام آمنوا به واتبعوه ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به أيضا <تصفيق> فهؤلاء آمنوا مرتين بما صبروا ويدرؤون يعني يدفعون ويردون بالحسن السيئة لما قال لهم أبو جهل كلاما سيئا ما ردوا عليه بالسوء بل ردوا عليه بالحسنات، ردوا عليه بالكلام الطيب، ومما رزقناهم ينفقون، وهم يتصدقون مما رزقهم الله تعالى. وإذا سمعوا اللغو، اللغو هو الكلام الباطل، الكلام الذي لا فائدة منه، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ابتعدوا عنه وتركوه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. نحن اخترنا اختيارا. وأنتم تختارون اختياركم وكل إنسان مسؤول عن نفسه سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين يعني السلام عليكم لا نريد حوارا معكم لا نريد مجهلة معكم وقد كان أهل مكة حينما عجزوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتمكنوا من مقارعة الحجة بالحجة مقارعة يعني مضاربة مواجهة لم يستطيعوا مواجهة الدليل بالدليل رموه بالسحر مرة أهل مكة نحن عرفنا أنه متبعوا كثيرا من الأساليب ليصدوا عن سبيل الله ومن هذه الأساليب أنهم اتفقوا على أنه إذا جاء أحد من خارج مكة ماذا نقول اتفقوا بينهم قالوا لا نريد أن يقول واحد منا هو ساحر وواحد يقول بل هو كذاب وواحد يقول بل هو مجنون لأن الناس لم تصدقنا بهذا نحن نريد أن نجتمع على قول واحد نقوله إذا سئلنا عنه كلنا نقول هذا القول لكي يصدق الناس كلامنا فرموه النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر مرة ورموه بالكذب مرة أخرى ورموه بالجنون طولا طولا يعني أحيانا وبالكهانة طارة والمنهوب بالكهانة احيانا وهكذا مقارته كل ذلك هو شأن العاجز المعاند كل هذا هو حال من حال الشخص العاجز الذي ليس عنده العاجز هو المريض هو الذي عجز عن أن يفعل شيئا شأن العاجز المعاند الذي لا يستحي لمزيد عناده هو لا يستحي لانه كثير العناد عنادول. عنادول. لا العناد هو عدم قبول الحق درست من قبل زوجتي عنيده عنيده عندما يكلمها لا تقبل منه فهو هنا يقول هم معاندون لا يقبلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل ازداد حالهم سوءا طيب بأنهم كانوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطل علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم وهذا أيضا من سوء الفهم ومن شدة الجهل والعناد فيما حتى إنهم كانوا يدعون على أنفسهم يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك لو كان هذا هو الحق طيب العقل السليم يدل على ماذا العقل السليم الفهم الصحيح يدل على أن الإنسان إذا رأى حقا اتبعه وإذا لم يره حقا فإنه يدعو الله اللهم إن كان حقا فاهدني إليه إن كان حقا فدلني عليه وإن كان باطلا فاصرفني عنه هؤلاء لم يقولوا هذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء إذا كان هذا حقا اللهم فاهلكنا واقتلنا وهذا ليس كلام ليس كلام شخص يبحث عن الهدايه ليس كلام شخص يتبع أمر ربه فأمطر علينا حجارة من السماء أنزل الحجارة علينا مثل المطر أو اتينا بعذاب أليم أو اتينا بعذاب شديد من عندك إن وهذا إذا رأيت شخصا مثل هذا، إذا رأيت شخصا مثل هذا ماذا تقول له؟ شخص تنصحه بنصيحه افعل كذا، صل الصلوات في وقتها، صم رمضان، هذا خير لك. فيقول لك، مثلا أنا أريد أن أدخل جهنم، أنا من أهل النار، أنا كذا وكذا. فمثل هذا ماذا تقول له؟ مثل هذا بما تنصحه؟ وقد كلمته باللين فوجدت منه هذا العناد فبما تنصحه مثل هذا لا تستطيع أن تفعل معه شيئا وهنا كذلك هؤلاء لا يريدون الهدى بل هم يعاندون حتى إذا جاءتهم الأدلة الواضحة الصريحة لم يقبلوا بها وقالوا مثل هذا القول فهمنا هذا دليل على كل العقل ودليل على الشدة والعناد أيضا هو معاند لأنه معاند تفهمني هذا تجده كثيرا حتى بين بين أصحاب الدعوة الواحدة بين المسلمين تجده هذا شافعي وهذا حنبلي فتجده يتعصب للمذهب فتأتيه بالدليل بالدليل الشرعي بدليل قال الله كذا فتجده لا يقبل بالدليل وهذا خطير جدا لماذا فقط اتباعا لمذهبه كثير من الناس فقط لأن فلانا ليس من جماعتي ليس من جماعتي فلن أقبل منه حتى لو كان الحق معه وهذا بسبب العناد فقط وهذا ليس شيئا محمودا ليس شيئا جيدا وفي هذا الوقت بعد خلوج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب بقليل وقبل الهجرة بثلاث سنين توفيت خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكرها ويترحم عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يذكرها كثيرا في كلامه ويترحم عليها. يسأل الله الرحمة لها. ولا غرابة. وهذا ليس أمرا غريبا. فهي أول نفس زكية. أول نفس طاهرة أول امرأة صدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه هي من المؤمنات الأوليات في هذا الدين الكريم وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم منها بأولاده كلهم ما عدا إبراهيم يعني كل أولاده صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة إلا إبراهيم كان من ماليه فمنها زينب وهي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب هي اكبر البنات تزوجها النبي صلى الله تزوجها في الجاهليه ابو العاص بن ربيعه رضي الله عنه ابو العاص ابن ربيع هو زوج من زوج زينب وقد اسلم رضي الله عنه بعد ذلك أسلم بعد بعد غزوة بدر بوقت أخذ في بدر كان مع جيش الكافرين في بدر وأخذ أسيرة ثم افتدي ضفعت له الفدية وسنعرف كصتها إن شاء الله تعالى في موضعها ثم رجع ثم قبض عليه بعد ذلك قبض عليه وهو مسافر في فجارة فأخذ وإلى المدينة ثم ترك مرة ثانية ولكن في هذه المرة أسلم رضي الله عنه ورجع إلى مكة فرد إليهم أموالهم التي كانت معه في التجارة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ورد النبي إليه زوجه زينب طيب بعقدها الأول يعني لم يزوجه زواجا جديدا بل رد إليه زوجه بعقدها الأول فهذا أبو العاص بن ربيع رضي الله عنه هو زوج زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال تزوجها في الجاهلية أبو العاص بن ربيع وأعقب منها امامه يعني ولدت زينب لابو العاص ماذا ولدت أمامة بنتا اعقب يعني جاء من بعدها من بعد زينب جاءت لها بنت اسمها أمامة وهذه أمامة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة لأن عليا هذه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لها بنت اسمها أمامة uz وعلي رضي الله عنه تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أخت زينب فهم؟ فلما ماتت فاطمة تزوج علي امامه بنت زينب ولم يتزوج علي امامه مع زينب لانه لا يجوز شرعا الزواج من البنت وخالتها في نفس الوقت ولكنه تزوج بعد وفاة خالتها ومنها من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمه وام كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان الأولى بمكة قبل الهجرة وهاجر بها إلى الحبشة والثانية بالمدينة بعد أن ماتت أختها ومنها من أولاده من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب وقد جاءت خديجة بأولاد توفوا صغارا هؤلاء الأجبعة بنات زينة رقية أم كلثوم وفاطمة هؤلاء من البنات وقد ولدت خديجة أولادا أيضا من الذكور ولكنهم طوفوا صغارا لم يصل أحد منهم إلى البلوغ ولم يعش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولاده إلا فاطمة يعني ماتت زينب ورقية وأم كلثوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعش بعده بعد موت النبي إلا فاطمة رضي الله عنها عاشت ستة أشهر بعد النبي ثم توفيت أيضا ولما توفيت خديجة حزن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لما كانت عليه من الرقة لرسول الله كانت رحيمة رقيقة لينه مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرقة لرسول الله كانت رقيقة معه ومحاجزة بالكفال عنه كانت تمنع الكفال عن النبي صلى الله عليه وسلم لما لها من الجاه في عشيرتها بني أسد هي لها منزلة في قومها هي من بني أسد ومنها يعني من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم القاسي هذا من أولاد خديجة أيضا القاسم وكان به يكنى يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يكنى به يقولون يا أبا القاسم ابو القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم من هو القاسم هو ولده صلى الله عليه وسلم وقد مات صغيرا ومنها أيضا من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة عبد الله وهو الذي كان يلقب بالطيب أو بالطاهر فما إذا ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أولاد وأربع بنات الثلاثة من الأولاد القاسم وعبد الله وإبراهيم القاسم وعبد الله من خديجة وإبراهيم من ماريا والثلاثة ماتوا صغارا قاسم ولد الطيب لا القاسم ولد وعبد الله هو الطيب أو هو الطاهر لما توفيت خديجة رضي الله عنها طيب لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة لما كانت خديجة موجودة لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم معها فهمنا. ولكن بعد وفاة خديجة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعقد النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الذي مات فيه خديجة على سودة بنت زمعة العاملية القرشية بعد أن توفي عنها زوجها وابن عمها السكران بن عمرو رضي الله عنه فهمنا وقد كانت آمنت بالله وبرسوله كانت سودة من المؤمنات بالله ورسوله وخالفت أقاربها اختلفت مع قومها مع أقاربها وبني عمها وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة في المرة الثانية هاجرت مع زوجها الهجرة الثانية إلى الحبشة خوف الفتنة وعقب رجوعه من هجرته توفي عنها لما, رجع لما رجعت سودة وزوجها مات زوجها فلم يكن ثم يعني لم يكن هناك ثم يعني هناك ثم ليس ثم ثم بالفتح لم يكن ثم أجمل مما صنعه رسول صلى الله عليه وسلم بزواج رجل بزوج رجل آمن به فكان هذا شيئا طيبا أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي مات زوجها ولو تركت لقومها لأننا كنا هي خالفة قومها وأسلمها فهي وحيدة في قومها مسلمة لو تركت لقومها مع ما هم عليه من الغلظه ومن كراهه الإسلام لفتنوها لو بقيت مع قومها فإنهم يبتنونها عن الدين كان زوجها يعني الذي ما كان زوجها مسلما وهاجر معا إلى الحبشة ثم رجع من الحبشة وبعد ججوع مات زوجها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قوم يعني قبيلة لا قبيلتها هي قبيلة سودة, سودة سودة بنت زمعة أسلمت وقومها مشركون لا يريدون الإسلام أهلها أبوها عمها هؤلاء لم يسلموا. فهي أسلمت مع زوجها، ثم سافرت معه إلى الحبشة. أو مقصود عرب يعني؟ أهلها، أهلها، أسرتها، قومها هم أهلها. فإذا رجعت من الح عندما رجعت من الحبشة ما تزوجها؟ فأين تذهب سودة؟ إذا رجعت إلى أبيها وأمها وعمها هم كفار سيأكلونها وسيردونها إلى الكفر وهي مرأة وحدها أين تذهب؟ فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكرم نسبها في قومها يمنعها من التزوج برجل أقل منها نسبا وشرفا هذا كان معروفا عند العرب أن العرب يختارون في الزواج النسب والحسب فهمنا؟ وهذه كريشية هي من كريش ولها شرف ولها منزلة فلم تكن تقبل بالزواج برجل أقل منها في المنزلة يعني هي بنت فلان ابن فلان ابن فلان لا تتزوج شخصا بائعا في السوق لا تتزوج شخصا خادما تقول أنا أعلى منه منزلة فهذه ما تزوجها فمن يتزوجها فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم أعلى منزلة وأسرمن نسبا فيما طيب أنا أصلا قومها كرهها من ماذا من ماذا ينظر إلى نسب وشرف في هذا الحالة؟ في ماذا؟ وكرم منصبها في قومها يمنعها من التزول. العادة أن المرأة يعني انظر إلى المرأة ملكة أو بنت الملك. بنت الملك عند ولو مات أبوها ولو مات أبوها طيب، وأرادت الزواج تتزوج من ابن البواب لا أنا تقول أنا حتى لو أعرض ولكن لها منزلة هي تربت على الشرف تربت على العلو والمنزلة سنرى بعد ذلك إن شاء الله زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجها النبي لمن لأسامة بن زيد زوجها عفوا لزيد بن حارثة وزينب لأنها قراشية هي قبلت الزواج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد فقبلت ولكنها في نفسها لم تكن راضية أنا بنت فلان ابن فلان أنا قراشية وأسامة لم يكن بهذه الدرجة أسامة كان أقل منها مهزلة فكانت دائما ما تتكبر عليه حتى ذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أستطيع هذا لا أستطيع أن أعيش معها واريد طلاقها ثم طلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فهذه لا أشرح ومنزلة حتى لو أنها خالفت قومها في الدين فهذه طبيعة العرب هذه عادتهم طيب بكل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة رضي الله عنها بعد وفاة خديجه بقليل ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعائشة بنت, بنت بنت بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي المسألة يعني بعض تفصيل نقف إن شاء الله تعالى عند هذا ونتكلم عن زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة في الدشة القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوه لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.